قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ جَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَظْوَاهَا إِذٍ بَعَفَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فكذبوه فعقروها فجندنا عليهم ربهم بذنبهم فسووا ولا يخاف عقداها